نَاعْبُدُ اللَّهَ وَنَتَّقُوهُ وَنُطِيعُهُ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُهُ وَلَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي يَنَاوُ تُقَاوِمُ لَيْلَهُ وَنَهَارَا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارَا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ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 قالوا مو حر رب انهم عصونا واتبعوا من لم يزده فَتَكُون ولا تذرن ودا ولا سوا وعنا يغوص ويعم قونا سرا وقد اظنوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا مما خطي اتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من مِنَ اللهِ أَنْصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبَّنَا تَدَرَّعْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا وَبِاِغْفِلْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا